أحبتي في الله مرحبا بكم في حلقتنا الجديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر دين و أخلاق موضوع حلقة اليوم نخصص للحديث عن اليوم الآخر رفقة الواعظ هشام برحيم وأنتم مستمعين بإمكانكم المشاركة من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية وهي صبر خمسة دين وعشرين ستو عشرين سعدو ثلاثين ستو ستو أو صبر خمسة دين وعشرين ستو عشرين سعدو ثلاثين ستو في بداية هذه الحلقة أرحب بفضيلة الشيخ الوعظ هشام برحيم سيد هشام برحيم السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ ماذا نقصد باليوم الآخر؟ الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبي المتقين حبيب رب العالمين وعلى أهله وصحبه ومن تبعه بإحسان وكان على أثر من سلف ونرجو الله عز وجل أن يمدنا بالعون منه وأن يعيننا على كل خير اليوم الآخر هو يوم قد سبق بأول فهو الدار الآخر وقد سبق بالدنيا فقد سبقت المحطة بينهما وهي حياة البرزخي وحياة المرء في القبر اليوم الآخر يعد من أركان الإيمان بالله عز وجل وأهميته تظهر من خلال وفرة الآثار في إثباته وشدة النكيل والوعيد على من أنكره ولذلك يرتبط الإيمان بالله عز وجل بالإيمان باليوم الآخر وقد ورد في نصوص عديدة الجمع بين الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر فاستفاد العلم رحمهم الله تعالى أن اليوم الآخر يجمع في طياته العديد من المسائل بعد الحشر والبعث يقع الحساب وفي جملة ذلك لنا فيه الميزان ولنا فيه الصراط وبعد ذلك خلود إلى الجنة أو خلود إلى النار صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك فادرة الشيخ ما معنى الحشر الحشر هو أن يبعث الناس يوم القيامة كما ولدوا عراثا وفي بعض الروايات مشات فهذا هو الذي يحشر عليه من الأحوال الناس الله أحسنت فديلة الشيخ الوعظ هشام برحيم نستقبل أولى المكالمات الهاتفية معنا الأخت نجاة من مدينة الدار البيضاء سلام عليكم وعلكم السلام ورحمة الله تفضلي جمع مبارك سؤال السؤال اللي عندي هو فعليني شي واحد من عائله وكان جزءين نزيف وكانك المكوليف زفوش كفاية نشئت من بلدك المسكى ديان وشكرا بالفعل. بارك الله فيك الأخت نجات من مدينة الضار البيضاء نأخذ مكالمة هاتفية أخرى مع الأخت أمينة من مدينة مكناس. علي السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة الله. عفقة أخويا بغيت نسودك غير بالنسبة لأحد واحد الحال عندنا هو <تصفيق> ما حاجة شيء عشان ألف من يوم ما ولكن ما كيصلش سرط راحين بعتها تن معاً عائلة على الرغم بأنه هو لباس عليهاك ولكن هوا كي يجيب أخير غير معاً الناس البرانين مش تعرفوا بأننا راسلان كيدي الأخير وهذا ولكن احنا ما عمره جانبنا يعني فاش اجانبنا فاش تغصى الوارد ودبا أنا كنخاص المعلم وما كنقول لها ما تمشيش واذا حمشي اللي مشى دقا ما كيطلعش عندهم ويابر معهم لمشت يا وخالتي وذك ما نمشي <تصفيق> مهم وإحنا دبا أنا كنقول لها ما تمشيش يعني وخالتي تمشي ما كيطلعش ما كياتياش فيهم وذك شو ما شغل هي داح خوال الحرين كل ما كيجي كيجعن بتشحب إحنا كنعقل معارا عقلت على راسي دبا بعض الشيء نعم يالله نجعنب نهش تغفى الوديد هو ما ما كيصلي رحيم ما كيصليش صلاه الرحم ما كيسولش كيما كاين كيزكي غير فائده كدير لها عنده هي نمشش عنده ميجي في عليه الله سبحانه وتعالى يعني كيفاش نروح حكم الشع وعرفت هضرنا شويه على الصلاة الرحم يعني هو ما كيصليش صلاه الرحم يعني كيمشي غير عند الناس اللي بس عليهم والناس اللي بيش رح رح كيز كيز كيز كيز رغير مع معروف الخير مع, مع البرامج ولكن العائله راه اللي الله فيك الاخت أمينة من مدينة مكناس خليك معنا في الاستماع فضرة الشيخ نجيب على الأسئلة التي توصل بها البرنامج سؤال أخت نجاة من مدينة الدار البعضاء يقول هل البكاء على الميت في ذلك إثم؟ يأثم الميت إذا بكى قومه عليه بوصية منه وبخاصة إذا كان هذا البكاء يستصحب نياحة ويستصحب سنن جاهلية إذا كان بوصية منه؟ بوصية منه كما لو كان هذا الرجل والوصية ضرباني وصية بالإقرار ووصية بالحال فإن كان من حاله أنه يستأجل النائحات والباكيات ليبكون على من توفي بين يديه فهذا الرجل إن بكى قومه عليه ويعلمون منه الفراحة والسرور بذلك لا شك أن هذا الرجل دعا إلى مسألة ليست بمشروعة أما إذا وصى وصية بإقرار فهذا إثم عظيم وذنب في ذمته. لكن إن بكى قومه عليه فالأخير أو أقول الناس قم ينآثار أن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه إنما يعذب المرء ببكاء أهله عليه إذا كان بوصية مستصحب ذلك نياحة وغير ذلك من ثنان الجاهليه كشق الجنوب ولقم الخدود والدعوة بدعوة الجاهليه. بارك الله فيك سؤال لأمين في من مدينة مكنس يقول بأن خالها لا يقوم بصلة الرحيم لا يعجبني من هذه الأخذ ما ذكرته بأن خالك حج أو اعتمر ألف مليون مرة كأنها استفقت عمله الناس في أعمال البري ضرباني من الناس من فتح الله لو في أبواب البري يأخذ منها ما شاء بحسب قدرة بحسب ما قدره الله عليه تجده في باب البري وباب الإحسان وباب الصيام وباب النوافل في الصلاة وباب صلة الأرحام مفتوح له في كل هذه الأبواب ومن الناس من فتح الله له في باب النفق ولم ييسر له العمل في باب الصيام أو في باب الصلاة ولم يفتح له في باب العلم النافع وهكذا دواليك نرجو من الناس أن يسروا الناس في عيوبهم وأخطائهم وهذا الرجل ينبغي لك وجوب السنة لوجوب الفرائض الفرائد أن تضفر رحمك إليه هذا الرجل في مثابة أمك فلا بأس أن تصلي رحمه ويثن لك أن تصريه وأنت تستري أي أن تستري من حاله والأخت أمينة تقول بأن رد فعل تكون سلبية عندما تقوم هي بسرعة الرحم أو وليدتها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ لا ينبغي للإنسان أن يقول أصل من وصلني وأقطع من قطعني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه وسلم. إني أصل أهلي وإنهم لا أروه بالمعنى ولأنهم لا يزدلونني بمعنى لا يبانون به ولربما عابوه في كسرتي الزيارة فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى مواصلة الصلة صلة الأرحم من الإيمان وإن الرحمة لتشكو ربها جل وعلا يوم القيام إن كان الإنسان قاطع الله يكفي في صلة الرحيم ولو أن عليه السلام من الهاتف إن كان هذا الرحيم على حواش العلاقات ابناء العمومة وابناء الخال او الخاله فلا باس حينئذ ان يصلهم بالهاتف لكن ان كانوا اما او ابا او جدا أو جدة أو ابناء فهؤلاء يصلوا بعضهم بعضا بالحا... بال بالحقيقة لا بالهاتف فقط نعم. أحسنت فضلت الشيخ في الحلقة السابقة توصلنا بسؤال لم نجب عليه سؤال يتعلق لشرح الآية الكريمة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك تدحن فملاقيه ما هو تفسير هذه الآية المراد منه قول الله نعله جاء بعد السؤال لم يعجبني فلذلك توترت قليلا هذا فيه الحمل للناس على فعل البر والتقاء لأن الإنسان سيعمل سيعمل عمله إما أن يكون موافقا للشرعي وحينئذ فالجزاء من جنس العمل وإما أن يكون مخالفا للشرعي وهذا لا يصدر إلا من أهل الشقاوة في الله عز وجل فيفسر هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من أحب الله أمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فينبغي للمسلم أن يكتل من الطاعات كما ينبغي الشقي أن يقلع عن الذنوب والمعاصي بارك الله فيك. اتصال هاتفي اخر من مدينة مراكش معنا الاخ فاكمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله اخي. شكرا لكم الله يجزيكم بخير اه تقام تقنكم الله وشكرا. اه فك عندي عزيزيال اسئلة. بطلق. السؤال اول اه صورة الفاتحة. الحمد لله كل مؤمنين ومؤمنات تحفظوها صغير وكبير. آه. يسأل جانيناء. يقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذيك مالك, وي... مالك يوم الدين كتخشاني شوية و... خصوصا اللي كان شي فقير تقرأ في فرط العيشة ولا في, في, في الغرب وكان قرأة جوكي مدينة كتخشاني بزيزة وبتعرف ما معنى القوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين ولين نجا سمي اليوم بيوم الدين والسؤال الثاني أه... كن لا لا وزار إلى ربك يوم نعيدين المستقر ماذا قال كن لا لا وزر نجد سعنى وشكر لك يا أخي مه. بارك أخي الله فيك ودي. الأخ فاطمي من مدينة مراكش نتحول الآن إلى مدينة الدار البيضاء مع الأخ مصطفى الله السلام عليكم وعليكم السلام والله كن شكر الأخ يلا وكن شكر الله يجزي بخير هذا البرنامج واش ممكن تسولوه الله يجزيك بخير مه. اه صراحة نحن نعمل على قدر الامكان من اجل تخفيص اه حفظة زمنية آه كبيرة للبرنامج دين واخلاق والطلب مرفوع الادارة على اي تحالة الله يجزيك بخير تفضل تفضل بينا عندك سؤال اهلا وسهلا بك الله يبارك الله وفك ودار والسؤال ديالي دياليك جاء رجل عدنبي عليه السلام بحل عفوع الخادم ديالي. فتقولوا ثلاثة المرات مشاود معه رجع لي سبعون مرة ولا اكتر من السبعون مرة الله يجيدك بخير خير رفع السؤال هو هذا عندك شي سؤال ثاني لا بارك الله فيكم الله يجيدكم بخير بارك الله فيك الاخ مصطفى من مدينة الدار البيضاء نمشي والاخ حسن من نفس المدينة مدينة الدار البيضاء ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. الله جزيك بخير تنحبو الشيخ الليل في الله. وواحد السؤال هو دي كدير الصلاة الساو. مهم. وتنثمنهم الله جزيك بخير شويتين بتيديوا باللغة العربية بزاف ما تنفها. زاف إذا يس... اذا حاول يدرج المستحيل الله جزيك بخير. م -م. بارك الله فيك الاخ اه حسن من مدينة اقدار البيضاء. نجيب على الاسئلة السؤال اخ فاطمين من مدينة مراكش. يقول ما المقصود بمالك يوم الدين ولماذا سمي بيوم الدين الحمد لله رب العالمين أن المغالب يحفظون سورة الفاتحة وهي ركن من أركان الدين وقد سبق بيانه أصول التوحيد فيها وأن الأصل الأول هو أصل الألوهية التي يستحقها المولى جل وعلا هذا ذائل واضح من قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين ويستبين المرء من صفات الرب عز وجل ما أثبته الله عز وجل في الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ومالك يوم الدين يقول العلماء رحمه الله تعالى وصف الباري جل وعلا نفسه بالمالك والمالك فالمالك هو من يملك ويكون فوق الملكين أما المالك فهذا قد يملك ولا يكون ملكا فجمع المولى جل وعلا بين صفتي الملك والملك فبهذا يكون الله عز وجل مالكا وملكا اليوم الدين يوم القيامة وهو يوم الحساب وسمي يوم الدين لأن الدين فيه هو الذي يجاز عنه فلما رضي الله عز وجل من الأديان دين الإسلام وقبل الله عز وجل من الأديان دين الإسلام كان الإنسان <تصفيق> مبعوثا ليوم الدين ليظهر الله عز وجل دين الإسلام على الدين كله بهذا يستبين المرء من خصوصية الله عز وجل في أفعاله الكاملة كما أسلفت في غير هذه الحلقة أن الله عز وجل يملك وهو المالك وغيره ولو كان ملكا فهو مملوك لله عز وجل يقول العلماء رحمه الله تعالى يقرس أو تؤثر هذه الآية في النفس البشرية المؤمنة الخوف من الله عز وجل ولا يقفك أن الخوف الممدوح هو الخوف الذي أشرب بتعظيم فالإنسان إذا كان يعظم المولى عز وجل ويخاف منه فذاك هو الذي يمدح فلذلك ينبغي للإنسان أن يعلم الفرق بين صفات الله عز وجل وأفعاله وبين ما له من حقه على عباده الأخ ساطمي من مدينة مراكوش طلب أيضا تفسير حول الآية الكريمة كلا لا وزر إلى ربك المستقر المستقر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الإنسان يرجع إلى ربه عز وجل ليحكم الله عز وجل بين عباده لا أحد يفر من قدر الله عز وجل لأن ابن آدم منهم من يعين أهوالي يوم القيامة فلا أحد يفر ولا أحد يجد ملجأ من ولا منجا من الله إلا إلى الله. فلذلك المستقر عند جماعات العلماء على أنه إلى ربك يومئذ المستقر المستقر أي لا نجاة من الله إلا إلى الله. <تصفيق> برك الله فيك فضلت الشيخ الواعظ هشام برحيم فاصل إعلان قصير وموجز إخباري مباشرة نعود بعد ذلك لإتمام النقاش واستقبال مكالمات هاتفيه أخرى تفضلوا بالبقاء مرحبا بكم مستمعنا كرام من جديد فضيلة الشيخ الوعيز هشام برحيم قبل الفاصل والموجز الإخباري توصلنا بالسؤال من قبل الأخ حسن من مدينة الدار البيضاء يتعلق بصلاة السهو ما هو حكم هذه الصلاة وكيف تكون وطلب الإجابة تكون بالدريجة بالدريجة على حسابك السيب بسم الله الرحمن الرحيم أنا لا أعرفه صلاة تزعزع في السهو إنما هي سجدتان سجدتان وتسليمتين بعد ذلك وتسليمتان بعد ذلك سجود السهو هذا هو المسمى عند الفقهاء رحمهم الله تعالى يسميه الفقهاء رحمهم الله تعالى بسجود السهو منهم من يجعل له بابا ومنهم من يجعل له فصلا ويقع اثرا بيان صفة الصلاه الناس في صلاتهم بين المتيقن والشاك والذاهل عن اعتقاده الثالي الناس فالمتيقن للزياده هذا يسجد بعد السلام والمتيقن للنقص يسجد قبل السلام وهذا في غير الأركان أما في الأركان والتي يسميها فقهانا رحمه الله تعالى بالفرائد فهذه لابد أن يأتي بها عند نسينها أي عند تيقني لكن إن كان شاكا فالسجود يقع بعد السلام إن كان ناسيا أو ذاهدا فإنه يعول في ذلكم على المتيقن منه لأنه لو سهى في ربيعة المثلة فإنه متأكد من الثالثة ولوسها في ثالثة فإنه متيقن من الثانية وهكذا يبني على الأقل كما نصى علماءنا رحمه الله فادرة الشيخ قلت بأن الناس يحشرون حفاة عرة ماذا يقع بعد الحشر أولا ينفخ في الصور النفخة التي يسعق بها من وجد أفوه أذرنا على المقاطعة ما المقصود بالصور والنفخ على أي الصور جماعة العلماء يقولون إنه أي المقصود بماهيته لا يعلمها إلى الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح بين أنه قرن ينفخ فيه بوق ينفخ فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فإننا نعلم من أفل اسمه ولا نعلم كنهه الذي هو عليه يوم القيامة وعليه فالنفخ فيه يكون بهذا هذا هو المراد بالصور والنفخ معروف عند الناس ينفخ فيه الملك الموكل بالنفخ في الصور فإذا نفخ في الصور النفخة التي بها يقوم الناس من قبورهم لأن النفخات ثلاثة النفخه الأولى هذه نفخه السعق يوجد شرار الخلق على الأرض ويوجد الناس في قبورهم وهذه النفخة بينها وبين النفخة الثانية أربعين أربعون يقول أبو هريرة لما سئل أهي أربعون يوما قال أبيث أربعون شهراً قال أبيت أربعون عاماً قال أبيت فالمسألة ليست على بيان واضح إلا أن العلماء قالوا هي أربعون سنة هي أربعون سنة بمعنى بين النفخ الأول والنفخ الثاني أربعون سنة هناك نفخة أكيرة وهذه النفخة بها ينصرف الناس إلى المحشر أحسنت صادرة الشيخ بعدما ينصرف الناس إلى المحشر ماذا يحدث الناس إذا قاموا إلى المحشر لا يخفى كأنهم يقومون عراتا من غير ثياب فإذا قاموا بذلك الشأن فانه لا, بأس لا شك أنهم يردون الحوض جماعات من أهل العلم يقولون وهو المقرر عند أهل السنة أن الورود على الحوض يكون بعد البعث من القبور والناس يكونون في عطش عظيم فيحتاج الناس إلى الماء فيقبلون على الحوض ويداد عنه جماعة من أهل البدع والضلالات فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم بدلوا وغيروا ومن هذا الوجه فيه التحذير من الوقوع في كل بدعه سواء كانت بدعه كبيره او بدعه صغيره بدعه جليله او بدعه دقيقه يحذر المرء من الوقوع في البدع وهذه البدع سواء كانت بدع عقائدية او بدع منهجيه او بدع سلوكيه او بدع تعبديه فهذه كلها تعد من المحرمات لا يجوز للانسان ان يعبد الله عز وجل بغير ما شرع فهؤلاء يمنعون يزادون أي يمنعون بارك الله فيك اتصال هاتفي في من مدينة الضر البيضاء مع الاخت حورية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نعم سيدي انا من الناس اللي كيحبوك الله من سكال حي المحمدي وانا اللي تطلب منك دابة انك تعرض على الناس الجاهلين وترجع لعدنا الحي المحمدي واحد الابن ديالي من الناس اللي ما يتصنطوا الا ليك كنت وكي افتخر بك في حي في مسجد حرمين لا حول ولا قوة إلا بالله الأخت حورية من مدينة الدار البيضاء عندك شيء إضافة؟ أسافة دور مقلب منك وبارك الله وفيك برك الله كثير من ذلك بارك الله فيك الأخت حورية من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة أجادير معنا الأخت حافظة السلام عليكم فضلي مبارك الله فيك جمعة مباركة. مهم. الله. قلت اه نسول اش شام على واحد عندي واحد لبورتا بالشريت وفيها ستين حزب. مم. ماشي كارت لا. وليكن لقد اخترش كنسا. وطن دخل حاشا بلاد بورتا فيه ستين برك الله فيك الأخصة حفظة من مدينة أجادير قدرت الشيخ نجيب على هذا السؤال بالنسبة لإدخال المصحفي الذي له جرم، فهذا هو الممنوع من إدخاله الخلاء ولا نقل ترك التعبير طوليك المرحاض فإدخال المصحف الذي له جرم، هذه المصحف التي تباع من أصحاب المكتبات هذه يمنع من لإدخالها لربما سقطت أو وضعت على موضع لا يليق بالمصحفي الكريم أما ما ليس له جرم. ك هذا الموجود عندك في الهاتف ليس له جل. وحين إذ فإدخال الهاتف إلى الحمام لا يضر في ذلك ولا يعتبر مما يتسبب في إدخال المصحف إلى الحمام لا أبداً ليس له جل. أفاد الشيخ كيف يحاسب الناس؟ يحاسب الناس بأصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول من نوقش الحساب عذب. وردا موقوفا ومر ومؤ ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فالناس في الحساب بين طائفة لا تحاسب ولا تعذب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سبعون ألفا من أمة يدخلون الجنة بغير حساب ونعذاب لهم يسرقون ولهم يكتبون ولهم يتطيرون على ربهم يتوكلون هؤلاء يدخلون الجنة دخولا أوليا بغير حساب ونعذاب وهناك طائفة حصو من هالطائفة التي سبقتنا في قبرها فإنها تمحص تعذيبا يليق بالذين آمنوا يقلل الله عز وجل أو يرفع عنهم الإثم والمؤاخذة يوم القيام ثم هناك طائفة تعذب عذابا في النار لكنها لا تخلد فيه هؤلاء يحسبون حسابا يليق بذنوبهم ومعافيهم كالمرابين وكالذين يأتون الفواحش من القول والعمل نسأل الله السلام فهؤلاء حسابهم في النار بحسب ذنوبهم ومعافيهم وهؤلاء يخرجون إن كانوا من أهل التوحيد والصلاة يخرجون من النار بشفاعة الشافعين وهناك من يحاسب حسابا شديدا وهذا يخص المنافقين ويخص الكفار والمشركين نسأل الله نعفه العافية فضلت الشيخ الأخ محمد من مدينة الضرب إذا طرحت سؤالا أثناءه الموجزة الإخبارية سؤال يقول ما صحة الأقوال التي تفيد بأنه بإمكان المشعوذين معرفة أخبار الناس وأحوالهم عن طريق الجن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى فصدقوا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد لا يجوز لأحد أن يصدق كاهنا ولا عرافا ولا يصدق ساخرا ومن هذا المنبر أحدر الناس الذين يشاهدون الخدع البصرية زعموا وهؤلاء السحر الذين يتعاملون مع الناس بخدع زعموا أنها بصرية وهو سحر أعزم الله وإياكم لأنهم يسحرون أعين الناس نسأل الله السلام ولذلك لا يجوز لأحد أن يصدق ساحرا ولا كاهنا ولا عرفا يا رب نتمنى, أن تكون, هؤلاء نتمنى, نتمنى, نعم نتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت. لا لا نحتاج إلى أن نبلغها في أكثر من حصة. إن شاء الله وهذا هو المراد والمغزى من البرنامج على أي نأخذ مكالماتي في أخرى من مدينة تنيد مع الأخت سنيرا. السلام عليكم وعليكم يا السلام يا ورحمة علي. الله. جماعة مبارك حياك الله. باركك. بغيت أسأل الشيخ من يستحق سابقة. يدفن من يستحق الصدقة وشكرا لا شكرا على وجب الأغت سامرة من مدينة تيزنيت طرحت سؤال جد مهم من يستحق الصدقة قبل ذلك أريد أن أتقدم من هذا المنبر بالشكر لهذه المرأة والابنها ولغيرها من المحبين في الله عز وجل وأقول لهم أحبكم الله الذي أحببتموني من أجله وأشير على أن الحب في الله عز وجل هو من أسباب الاستضوال بظن يخلقه الله عز وجل يوم القيامة ونحن فيه وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رجلان تحب في الله يجتمع عليه وتفرق عليه الدعوة إلى الله عز وجل لا يمنعها مانع والرب عز وجل يقدر من قدره ما شاء فمنه الخير ومنه الشر ولا يعتبر الإنسان التوقف من دعوة إلى الله من منبر من المنابر أنه توقف عن الدعوة بعامة والله الحمد لله الحمد لله على طريق السلف وندعو إلى الله عز وجل بما يقدنون الله عليه وعودنا إلى مسجد الحرامين ومسجد الخليل في البرنسية قريب عاجل إن شاء الله عز وجل وفي انتظار عودتك إلى هذه الدروس أنت تتواصل مع المستمعين ولا زلت برنامج دين وأخلاق ولن أتخلى عن دين وأخلاق بارك الله فيك صديلة الشيخ مكالمة هاتفية أخرى من مدينة مراكش مع الأخت هاجر وعليكم السلام ورحمة الله تحية لكم وجمعة مباركة الله يدود عليكم ورحمة الله سؤال جالي وهو زيادة زيادة يعني بتاع البنك وش يمكن لك ذلك الزيادة تصدقها يعني وش يزوج الثاني هو على الفوائد الريبا الريبا هو اه الريبا واش <تصفيق> يمكن لك انك يعني فاش تخبي فلوسك غادي وهو على الوضوء قطعتك عندك انتي حساب في دفتر كونت سور كارني اه, آه الثاني وسألتني ما هو على حسب الوضوء إلا كنا بحلقة كانت طوضة ومسيكي بحلقة مثل كي مرفيحكي شراسك أو إلا مثل كي يد ولا ما يعني شي حاجة من الوضوء واشي إلا كملكي واش يعني تعاودي الوضوء حينتا توقع لي ببثل ما تنتقى نعاود الوضوء واشي إمكاليا يعني عاودي داني بحلقة نمسي حراسي أو إلا يعني... واش تعاودي, تعاودي تمسيح ذاك العضو ولا كتعاودي الوضوء من جديد أنا كن عاودو من جديد وش وشنيت... نبقى نعاودو من جديد أول ليلة انت... شي حاجان عاودتني ينظيفها في الأخير لنتدأ نكمل هذا بشكن تفكار كا... بارك الله فيك الأخت هاجر من عميزة. مدينة مراكش فقرة الشيخ هل نجاوب عن السؤال الأول لطرحات الأخت هاجر متعلقة بالربا أو ما بات يصطلح عليه بين قوسين بالفوائد ماذا نفعل بها هل يجوز التصدق بها قبل من هذا وهو عرج على مسألة وهي تقفر من أهل الجنوب وهي جمعة مبارك وهذه التهنئة غير شرع فينبغي لأهل الجنوب ولأهل الشمال وللمغاربة بعامة أن يتركوا هذه التهنئة شيء آخر وهو أن هذه التي تسميها العامة بالفوائد ويسميها المرابون بالزيادة ويسميها الشريع الحكيم بالربا هذه النص فيها واضح بين لا يحتاج فيه المرء إلى بذن جهد ولا وسوء وأهل الله البيع وحرم الربا عادة المشركين أنه يرون البيع مثل الربا فقالوا إنما البيع مثل الربا فأضرب الله عز وجل على هذا فقال وأحل الله البيعاء وحرم الربا لا يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا وقد صح عند أبي داود بإسنادي صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فهؤلاء يلعنون في الربا لعن الله آكل الربا التي تثلف وموكله, وموكله التي فلوسه وكاتبه الكاتب اللي تكتب وتسيزي الوراق وشاهديه اللي تقول أنا شاهد على هذا العقد وكذا وكذا كل هذه المسائل لعن فيها الرب جل وعلا أصحابها فينبغي للإنسان أن يذر الربا طيب الفكرة نصهومة بالنسبة للإنسان اللي عنده تعاملات رباوية وقرر ثوبا فهذاك المال الذي رؤوس أموالكم أم. لا تظلمون ولا تظلمون اشنو يدير به؟ احصل على هذه الربا انو مثلك الربا سي عبدالعلي هدية مني لك على عربة المحبة اشتري الانسان اعطاك عذرة اكرمك الله قارورة فيها بول. تاخدها سي عبدالعلي ولا تردا اشد منها تلك الاموال الرباوية يكون مقامك في اخذ الربا كالرجل يأتي امه عند البيت بالله. هذا الرجل يزني بامه وهذا الرماء الشد عند الله عز وجل من هذا الفعل لا يمكن أن في هذه المسائل ولذلك هذه الأموال يسمي فيها الفقهاء تسمية مهمة يتخلص منها كيف؟ يتخلص أول شيء قال العلماء فيه أنه يصرفها في وجوه البر التي ترجع على الأمة بالنفع ابن الطرقات عبدها، يحفر الآبار يجلبوا للناس ما يرجعوا على العامة، مشي عائلته يفرق عليهم، ولا يفرق على صحابه ولا يعطينه منه وباء منه وصحبه وخوه وولاده كذا. المساكين هل يجوز تصدق بها؟ أبدا هذه تصرف في في المسائل التي ترجع على الأمة بالنفع. طيب السؤال. ولا سؤال... واحد السيد قبل على الصدقات منهم الفقراء والمساكين نعم. السؤال الثاني اللي اللي الأخت هاجر دائما من مدينة مراكش يتعلق بالوضوء. كانت نصف بعد الأحيان بعض الأعضاء يقيسهمش الماء راحت سؤال هل تعيد الوضوء من جديد أم أنها فقط يعني تغسل ذلك العضو الذي لم يشمله الوضوء الوضوء عند العلم رحمه الله تعالى ينظر فيه من طريقين طريق قالوا الفور فيه واجب وهو قول المالكية في طائفة منفقها وطريق قال فيه الفور مستحب يستحب للمرأة أي توضأ في فور واحد، بمعنى يغسل وجهه، يغسل يديه، مسح رأسه، مسح وهكذا بسرعة في فور واحد. وعلي فهذه هذه إن نسيت مسح رأسها بقرب فإنها تفعل المنسية وما بعده وإن نسيته ببعد تنس مسحه المنسية لوحدها. بارك الله فيك نخذه مكالمات فيها اخرى عن الاخت رشيدة من مدينة مراكش. <تصفيق> للأسف نقطع الخط على الأخت سارة شيدا نأخذ الأخت هاجر من مدينة الدار البيضاء. علوم. علوم السلام عليكم. عليكم السلام. صدق لي الأخت هاجر من مدينة الدار البيضاء. بارك الله فيك. نحنك بغيت نسول على النوافل العدد لهم. وسؤال آخر وش يجوز أن ننذر قيصر عياج لراسي وش دي؟ وبغيت معرفش موصول اقدر مدير ساعة بارك الله فيك خليك معنا في الاستماع ننشيو الان للمدينة مراكوش معنا الاخ رشيد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله فبضل تحياتي ليك وتحية للشيخ وتنقول يا الله يحمى نقراك آمين. آمين فبضل السؤال ديالي هو ادا ادا انسان في قول واحد سيدة بينا رضي سلطة للحش ويني يتكلف يتكلف المتطلبات والاخ ما يوفاش بهذا بهذا القول ديالو <تصفيق> هذا السؤال الاول السؤال الثاني تنعرفوا بان البداه كثيره يعني كنسمعوا بالبدع ما كقرايا من القران الجماعه كاين شي كي كي... عن كيدير الصلاه تي... تي... يعني كيتصرف اني <تصفيق> يعطينا أمثل من البدع <تصفيق> وشكرا بارك الله فيك الاخ رشيد من مدينة مراكش قدرتا الشيخ المرجو ان تكون الاجابه جد مقتضبة علي نبدا بالسي رشيد ونقول جزاك الله خيرا وانا في نيتي ان اعقد حلقه خاصه ببيان البدع إن شاء الله تعالى كرر علي السؤال حينئذ أما ما ذكرته من القرآن الجماعة ومن المطافعة الثلاثة الصلاوات هذه من البدع المقرر عند علمائنا رحمه الله والأخ الذي لا يفي بوعد الحج هذا من الذي يقول شيئا ولا يفي به يعد عند العلماء من أمرة المنافق آية المنافق أربع ومنها إذا وعد أخلف لا ينبغي للإنسان وإذأت من أخنا <تصفيق> على أي سؤال الاخت هجر من مدينة الضر البيضاء ما هو عدد النواصيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صابر على ثمثي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنا الله له بيتا في الجنة فتصلي ركعتين بعد اذان الصبح قبل فريدة الصبح وتصلي أربعا بعد أدان الظهر قبل أداء فردة الظهر وتصلي ركعتين بعد صلاة الظهر وتصلي ركعتين بعد أداء صلاة المغرب وتصلي ركعتين بعد أداء صلاة العشاء الأخت هاجر تقول هل يجوز لها أن ترقي نفسها الرقية يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعون ألف من أمة القلون الجنة بغير ولا عذاب لهم يسرقون. بمعنى الأكرم والأفضل لأهل التوحيد أن لا يسأل الرقيه من غيرهم. لكن إن رقى الامس نفسه فلا بأس بذلك. أو رأى غيره يحتاج إلى رقية،, إلى رقيه إلى رقيه رقيه فرقاه لا بأس بذلك. وكيف تكون هذه الرقيه؟ تقرأ على نفسياته الكتاب وتختار من آية الله عز وجل لأنه شفاء. لما في الصدور طجرة الشيخ يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس للحساب وسمي بذلك كما سبقت الإشارة لأنه لا يوم بعده حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأيضا أهل النار في منازلهم سؤالي ما هي ثمرات الإيمان باليوم الآخر ثمرته العزم على العود إلى الله عز وجل وإنه لا يكرس في النفس البشرية المؤمنة الإيمان بالله اليكيني ثم العمل الصالح ويكرس فيه أيضا الخوف من عذاب الله عز وجل ومن الوقوع في المآثم والمعاصي. إذن الرغبة في فعل الطاعات والرهبة من المعصرية صحيح الله بركة الله في فدرة الشيخ الواعظ هشام برحيم الشكر موصول أيضا لمخرج برنامج جديد وأخلاق عماد البصري وعلى أمل لقياكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأدعو الله أن يختل لي ولكم